الله ولضوانا فيما هم في وجودهم من أثن السجود مالك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فَاسْتَغْلَبَتِ السَّوَاعِ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الذِّرَاعَ اليَغِيظَ بِهِ مُلْكُ الْفَارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ نُفِرَةً وَأَجْرًا عظيما صحيح لإمام مسلم وإمام الله وإمام بن الحجاز المسلم أبو الحسين حق الشيري الشابوري ترميده في النام المخالي وفقيده ونحن في باب سجود التلاوات أي السجود الذي يقول بسبب تلاوة آيات فيها الحق والأطرق في السجود والسجود الفلاوة هو من السنة المستحفات والميئات المؤكدات وليس من العجاب الواجبات سواء خارج الصلاة أو داخل المصر وهناك مواضع من القرآن هي مهمة تفاق للسجود وكذلك هناك مواضع محل الخلاف بيننا ولكن على كل حال إذا مر الله منا على آية من هذه الأنسة والمختلف فيها والمتطفق عليها ساستبت يرجو بذلك ثواب هذه السحلة ويرجو بذلك أن يغني الشيطان لأن العبد المؤمن إذا سجل إلى آدم الشيطان يولوي على نفسه يقول يا ويمة يا ويمة يا ويمة أمر ابن آدم بالسجود فسر وعملك في السجود, السجود فلا بسر والإنسان على سبعة أعظم ولا يشترط في السجود التلاوة فالصباح أن يكون على طهر ولا يشترط اشتقبلته ولا يشترط أن يتحرق وقت الكراهة لا يثبت إلا إذا كان أو جاء وقت الكرام هذا لا لا دليل علينا المرأة الحائط كذلك إذا طرأت القرآن ومرة في السجدة سجد لا حارت علينا في هذا لا تقول أنا حائط والصواب أن الحائط قطر لا دليل على المنع لا دليل على المنع إنما الخلاف القوي في الجنوب خلاف قوي في الجنب والجناب يسقطع الإنسان أن يزيلها أما الحيث لا تستطيع المرأة أن تزيلها هذا شيء كتبه الله على بناتئاته فسجود التلاغ ليس من العزائج ولا من الواجب ولكن هو من ذات مستحيل كذلك الإنسان إذا سمعتها ليذلوا الآية وفيها السجدة يسجد إذا سجد التالي يسجد إذا سجد التالي ولا مانع أن الإنسان إذا كرر قلاوة الآياء عدة مرات أن يسجد عدة مرات ولا مانع في قال الإمام المسلم الرحمة الله تعالى حدثني زهير المفضل أبو خيثمة المسامة وعبيض الله بن سعيد ومحمد بن المثنى أمر معنى موسى العدد كلهم عن يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان الإمام الشهير العارف في زرف التعديل قال زهير من زهير لذلك سوق معنا بأول اسمه قال حددنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان كان إذا رأاه وري قال إنه نجار فإذا أخذت الحديث عرف له ذا وكان شعب يقول ومن يطيق نقضك يا أحوان كان يحيب السعيد فقطن تلميذ لشعب وكان ينتقل على شعب في بعض دوايات الحديث والعلمة فكان يقول شعب ومن يطيق نقضك يا أحوان يحيى بن سعيد القطار في طبقة يحيى بن سعيد أخر من يعرفه؟ من هو الأموي؟ يحيى بن سعيد الأموي وأعلى منهما رجلان أيضا يحيى بن سعيد <تصفيق> يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيني أربع من من يسمى بيحيى بن سعيد يحب سعيد الآنжاري وبطرقاته عن سعيد الطلب ويحب سعيد الكطان وبطرقاته عن سعيد الأمر أرضا مشاهير عن عبيد الله العمري بالثقة قال نافع عبيد الله العمري لو أكنه عبد الله ولكن عبد الله ضعيف فرعبيد الله defin قال نافع مولى عبد الله عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا مرضعا لمكان جبهته انظروا كيفا يسجد الصهاب الكرام وراء النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمع كيلو الايه في الايه قال حد كم حد الاغراني ف واحدا كان من الصحابه عند خينا ولد هو زهابير ابن, ابن عمر معنا صايد عند اخينا قدري من شيخ المزق البي كم واحد قدري هناك انت شايفون في الاسماء يقول بسم الله من شيخ البخاري من شيخ مسلم فين ها شيخ مسلم غير شيخ مسلم جاد ما معك مشط انظر ما من منع مشط المال لله عند كنا صار زوهير بن الحياة بن فهد الحمد توفق الله وعميد الله بن والسعيد 3 محمد بن القتنة العنزي 3 من شيخ الله للسلسي ابن علي المعروف في لويات الملاقبة طيب من شيخ الله بن سعيد عمد الظ vents ومن شيخ العمري نابع مولى عبدالله عمر ومن الصحابي اذا من عن ابن عمر نابع ومن عن نابع من تلميذ نابع عبيد الله ومن تلميذ عبيد الله نهب ومن مشيخ بسلم ثلاثة عرفنا زويل المتحر عبيد الله بزدعين ومحمد بن النهد قَالَ حَدَّذَنَا وَبَجْرُمْنَا أَبِي شَيْبَةٍ عَبُّ اللَّهِ مُحَمَّدِ أَنْفُوْءِ الْعَسْنِ صاحب المصنف وصاحب المسلم قال يكوان وأكبر عنه الإمام مسلم الصحيح له أخاً اسمه عثمان ويكنى بأبي الحسن لكن أبا بك أبقى من عثمان وعثمان أكبر سناً من أبي بك يؤتي بفضل من يشاه ويؤتي لأيما من يشاه سبعنا العلم هذا هبى من الله ولسه معنا ليس بالميراث ليس بالإرث العالم ما يوم التعلم مش لازم ففي عالم أبن الله أعلم به معنا وفي عالم أبو الله أعلم به فكما طالت إباً فهما العلم هبى ومنحة من الله سبحانه وتعالى ليس الإرث يورث العالم أبن الله ويكون حالك لا هذا أسأل صليم لكنه أضطر من أخي ما بيته آل أبي الشيبة بيته علم من ينظرهم لما قلنا اثنين أنا, أنا. آل أبي الشيبة آل علم ها من هم واحد قلقص صح ومن أيضا ها خلاص ذكرنا ذكرنا خلاص شوفوا غيرهم نملقطه ها طيب بلاشها ابن عيين سفيان له اقل محدث اسمه ايه ها, ها؟ معنى سفيان ابن عيين معنا ابراهيم بن عيين او مش كده معنا تموز بن عقبه له اقل ايضا انا ابراهيم ايضا رجل رجل رجل. ابراهيم محدث وموسى بن عقبه اخباري ربنا هكذا في بيوتك هذا الاستقواء الله سويك تخرج منا عدد من, من العلماء صاير ابو بكر اسمه عبد الله بن عمر في طبقاته عبد الله بن محمد كثير قادوا اربعه منهم ها الله عند اخيره مركز عبد محمد المسند الشكر عبد الله بن محمد عبدالله من محمد ابن أبن أسهر عبدالله من محمد النخين وأنا الخامس عبدالله من محمد قال لحدنا محمد ابن إسراء العبد قال لحدنا يا الله متى عهدون به؟ متى لو عهدتم بكم عشرة تنمية بالليل بالإسلام بالفمن ترك الله بكم عن نافع أولى ابن عم ابن عمر أبو عبد الرحمن استصغر في أحد وقبله على النبي عليه الصلاة والسلام بالخلط وكان في أحد يشبه بإزلام من أجل النبي عليه الصلاة والسلام يختار ويشوفه طويل دخلوا المعرك حرص على الخير نعم وكان من يفتر عدق الرقاب عبد الله في عمر قال ربما على رسول الله ربما لكثير قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فأمروا بالسجدة فيسجدوا بينا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه بغير صلاة قال عددنا محمد بن المثنى أبو موسى تعانى ذي قلطة بالزمن ومحمد بن بشار هندر هندر ما معنى هندر اصغر كلمه الله كلمه الفارسي معناها التاج الكبير عنده ضاع كبير اخذ اليه واخذ اليه جمال عدو اخذ اليه واخذ تمام هذا البنادره يعني التجار, التجار. واسع التجاره واسع التجاره فبشر هذا محمد بشر ونذر مراقب مين عيد ملي وحفظه وهدى تدر وكان بينهما ايه لا يكون بين الاخران من المنافس كان كفرسير هانم حمل بن مثنى حمل بن بشر ولد في بلده في بلده وحده ومات في بلده, في بلدة وحده في البصره ولد في سنه وحده ومات في سنه وحده جاء رجل محمد وقد ماذا يا فقال: قد ماذا منافسك؟ ها زي واحد يرش في الانتخابات قلبي؟ لا شوفوا بقى العلم شوفوا الدين الورع قال: ماذا منافس محمد بن بشر؟ فتقبلني بموتي، بشرني بموتي؟ لله علي 30 حجه ان انا حدثت بعده بحديثه والله ما حدثت بعده بحديثه فماذا بعده بتسعين يوم؟ وفي بعض اللوايات حق لمحياتي أن تحرق إن أنا حدثت بعده بحديث واحد فماذا بعده؟ زميراً هو جاء هذا يبشره فأنت محمد المؤشر فأنت الجو خلالك تحدث محدش عرضك في البلد هتوفت محدش عرضك هتجتهد محدش عرضك قال له لا لشان اللي يضحك علينا لا ممكن واحد من الطلبة يقول الله طبعه ده عيني على المهن. ده الحديث بنتشر حديثهم ها حفظه الناس كالحب الفاتحة وكل وباعة فلو محدد شيء ما بي مشكلة ما بيش كالك المسألة هناك المحددون الآخرون فصلة مليئة والكوفة مليئة فقدات مليئة ها وعد ماشي من ديار الاسلام ده جوف لما انت بعده نعم بعض الناس بيقول يفرح لما يكون بينه وبينه ملابس يفرح يقول والله الجو تمام خالص فلا لكن الجو فضيض وصفر وانا قري ماشي انت مقري لا نفع نعم شوف كده لما جاء اللي ماشي بلاد مصر فاشهد ابن عبد العزيز يدعو عليه يخشى ان مذهب الشافعي يغلب مذهب امام مالك فكان اشهد يدعو على الشافعي بالمرض فكان محمد بن عبد الطيب محمد بن عبد الحكم يرجئ الى امام له فلان يدعو عليك فكان الشافعي يمثل هذا الامر ايام نعم رجال ان اموت وان اغت فتلك سبيل لست فيها بأوحادي فكل الذي يوقى خلاف الذي نضى فهيأ لأخرى فك. من الثلس فماذا الشافعي ثم مات أشهب ثم بقي محمد بن عبد الحكم واشترى من فركة أشهب ما شاء الله أن يسترى قال حددنا محمد بن المثل إمان ذلك ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفة هنضا وبيب شعبة لازموا عشرين اسمين تزوج الشعبة امه عن اجل اسحاب ما اسموه لو عرفتم ابو اسحاب ما اسموه محمد عمر بن عبد الله السبيعي احسن عمر بن عبد الله السبيعي امو اسحاب وكان من العباد ان يستافى راهو بكر بن ع... عياش يكيد ذات يوم فقال له ما يمكنك اركب ورسني وقع عظم ولم استطع قيام الليل الا بالبكره والان عمر شوفوا ازاي دول انا اجل هذه من هي بنفس الثقات بسند صحيح ناس فعلا نا. نا عاشوا بهذا علما يعمل ظاهر الوراطة يو قال على أبي إصحاب قال سمات الأسود أسود بن يزيد أنها يحدث عن عبد الله يا الله ابن مسعود أبو عبد الرحمن الفقيم في الصحاب عن النبي حتى تفيا منهم من قال في العام الحد والثلاثين ومنهم من قال في العام الثاني والثلاثين هل هو من العبد الله أنت بكتورك؟ هم؟ من هم من العبد الله؟ من هو من العبد الله؟ هم؟ عبد الله بن عمر عبد الله عباس عبد الله بن الزباني الله في النبي صلى الله عليه وسلم أنه طبع والناجمين فسجد في فاسجدوا لله وعبده وسجد من كان معه غير شيخا أخذ كفا من حصر أو طراب فرفعه إلى جمهة. وقال يكفيه هذا قال عبد الله لقد رأيته بعد ذا عنه لأنني أعجب سألكم منصوبة ولا مبنية على الضرب على... <تصفيق> يعني مرفوع لهم لي على الضرب مبنية على الضرب ولا مرفوع مبنية على الضرب كذلك الله دي. لماذا؟ لأنهم خلفوا الضرب ونوي معناه فهنا كنا على الضرب لأنني بعد خضن وامام وخلف لا احواك تفهم معناها قوتك لا كافيها قائل قد حضركم بعضو قوتك لا قال حدثنا يحيى بن يحيى ان هو سلمنا الشريف النسابوري قال الامام احمد ما حضر من جش بغداد من خراسان بعد عبد الله بن مبارك افضل من يحيى بن حبي. أن ليس أوري أبو زكريم وأخذ الموضع عن مالك وبقي عنده زمن بعد إتقال الموضع فكان مالك يقول لماذا لم تدعب بلاد أك وقال أستفيد من سمتك وفضوك لأن العلم يجعو إلى القصة لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوز ربه بخضارك لابد هدف العلم بالعمل فان اجابوا الى التحدي قال اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو جعفر قال النبي كثير اختصار الزره طريق الامام مالك عن يزيد بن قصيب عن ابن قصيب عن عطاء بن يسار انه اخبر عنه سال زيد بن ثابت صحابي جليل عدد الصحابه بالفرائض والمواريث فقال عن القراءة مع الإمام فقال الأقراءة مع الإمام بالزيد يعني المران بالصلاة الجهرية وهذا مذهب زيد وهو مذهب أعطاب وفي توفيق بين النصوص من القرآن والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وزعل أنه قال على رسول الله عليه الصلاة والسلام والنجم إذا هوى فلم يسجد جاء معنى قال اخبرنا ايش معنى جاء معنى جاء الباطل الفاسد لا يعني صار النبي عليه الصلاه والسلام سجد وطا على الناس ربنا وجاء منه طلع على رسول الله عليه الصلاه والسلام والنجم ذهب فلم يسجد حيث لم يسجد التالي القارئ لان التالي هذا القارئ بمثابه الايمان انت بتتبعك لما في الصباح معلم فإذا كذلك التالي وطار إذا سجل سجل إذا لم يسجد لا يتأتى هنا السجود ولا يستخد قال عندنا لا يحيى بو يحيى متى عدونا منه؟ التميم من يسابوري قال قرأت على إيه؟ على مالك عن عبد الله إبن يزيد مولى الأسود بن سبيان عن أبي سلمة عبد الرحمن بن النبا هريرة رضي الله عنه قرأ له أول السماء و فسجد فيها فلما صرفا أخبرهم أن رسول الله سجد فيها قالوا وعددني إبراهيم بن مست فلاخبرنا عسى عن الأوزاعين من الأوزاعين عبد الرحمن ابن عرم أبو عمر قاضي بيروت ومصير مات مختنقاً في الحمام هذا قال وحسدنا محمد بن مسان قال حسدنا ابن أبي علي لو عرض طبور ما هو طيب وابن, وابن أبي عمر محمد وابن, وابن أبي بديد سنتج المحمد وابنها بذلك؟ جميل أحسنت عن هشام لو عربتم هشام هذا؟ هشام هشام كثير؟ ها؟ حدستوا إلهما عن يحيطها بكثير اليمان أبو نصر عن أبي سلمة وهو عبد الرحمن بدأ منه؟ الإسلام الذي قبله عن أبيه رائرة النبي عليه الصلاة والسلام به قالوا حتى أبو بكر بناني شيء عمر الناقض عمر بنين محمد, محمد, محمد بن مكيف قال حدثنا سبيان بن عيين أبو محمد سبيان بن عيين بن ميمون هلال الذي قال خلت ادهاره فسد غير مسودي ومن الشرطاء تطرد بسجري وكان الشفعي يقول لولا مالك وسويان لذاب علم الحجاز عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبيه غيره فقال سجدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في إذا استمعوا الشرطة وقرأ باسم ربك شرط العرض قال لو حدثنا محمد بن ربح التجيدي المصري قال أخبرنا الليل يلقب بعمل مكارم الليل بن زعب الفهميين وكان من أفرياء علماء أرسل إليه الإمام مالك أن يمعن له شيئا من الحناء من الحناء الصعيد فأرسل له قناطير وقمطرة من الحناء فأخذ الإمام مالك منها وأهله وأجيرانه وباع الباق وأرسل الإمام مالك إليه طبقا في طم من تمر المدينة فأرسل إليه أن الطبق مليئاً للدامة قال ليه ابن سعد الفهمي أبو الحالق قالوا فيه لعبد الله عبد الله عندي نصائح وحكتها بالسر الوحدي أميرة المبنية تلف مصر فإن أميرة ليه ابن سعد كان ذائع الصيق بين الناس لعلم وحقه وتواضعه أخلاقه وكرمه عن يزيد بن أبي حبيب أول من جلس للناس في مصر يعلمهم الأحكام يزيد بن أبي حبيب ما بنيتهم أبو رجاء عربنا يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء المصري عن صفوان بن سليم من عبد الرحمن العرق مولى بني مهزوم عن أبي غريرة أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذا السماء وقرأ باسم رقبك الذي خرم معنا ومن الراجح من الأقوال إذا قرأ الإنسان هذه الآيات في الصلوات الجهرية أنه يكبر إذا نزل ويكبر إذا نهضه معناه لمعض الأحاديث المرفوعة المستمت من هذا الحكم كذلك الأفاء عن الصحابة معناه إخوان لأنك أحياناً لو سلت بالناس في الصلاة ولم تكبر فبدأت بالقراءة مباشرة يتأخر الأمر يتأخر الأمر وربما أنت تعتدي المدرد في رأها فتكمل للركوع وهم زالوا سيسديني فكيف يعرفون أنك اعتدلت من السجود ها كيف يعرفون إن لم يكبر فرضنا الآن نحن ساجدين للتلاو فقام الإمام ولم يكبر اعتدت هنا بحد استمع لصوت ولا تحناح ولا حال وبعدها اعتدل فيه وبدأ له أن لا يقرأ شيئا هيا أعمل أين؟ طيب قلوا أنتم هيا أعمل أين؟ الركوع طب هيا يكبر إن نسبعين المتابعة عن الركوع بها موجود متابعة إذا يكبر هذا والمذل الصحيح حديث عبد الله العبر رؤى الحاكم المستدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر إذا, سجد إذا نزل السجود التلاوة وإذا اعتدل منهم وحديث مهيه لكن الحكم التكديم هذا مأخوذ بالنصوص أخرى من الله ومن آثار عن الصحافة والتابعين وهذا هو الرازع معنى يعني. العلماء أيضا افتلوا في مسألة السجود في الصلاة السرية هي عملت ما هي اين؟ هذه مشكلة الصلاة الجهرية خلاصة فيها ما يبنيها مشكلة لكن الصلاة السرية هي عملت ما؟ اشكال والإدارة كارهة بعض أهل العلم أن لا يسجد سجود التلاوة في الصلاة السريع لأنه ممكن يسجد السجود التلاوة فالناس يقولون أن هيا بلطان ناسي إيش نسجد للسجود الوادي طب إحنا ركعيين نركع نسجل بقى للسجود ليه؟ إذا جاء العلماء هذا الشيء فصحيح قولهم بالكراها صحيح إلا أن ينبه عليهم قبل الصلاة انهض صوره الهلاليه ها فهزبت ورجعت اولى هزبت كذا لا باس والا صار الجريء تختلف عن الصواب السليم بالضبط قال حرملة احد حدثني حرمله بن قال حدثني ابنها عبد الله قال اخبرني عمرو بن الحكم وساسال سفيان عن عمرو بن عمرو اللذي نار الأعمش على العمر ما العمر ابن مرم على العمر ما العمر ابن مرم هذا ابن وهب على العمر هو ابن الحاد عن عبيد الله بن عبيد عن عبد الرحمن العالم عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خدفنا عبيد الله بن معاه العنبري ومحمد بن عبد الأعلى البريد الشامي قال لا حدد لنا المعتمد عن ابيه عن بكر بكر من هذا لو على عند اصحاب ابو شريف ها ايه جي بالاصحاب ابو شريف البريد الشامي تطب الله طب مش قلت ليش؟ عندك جواب لو عندك بلاش خلي خلي عندك هناك بس عند أصحاب كف الشتبس عند أصحاب الحبير اللوحي عند شيربين مالك ما عند المولفين اللو قلي وين قلي طب عندك إخيار طب عند الجريعة ميش عندها؟ باكر ابن عبدالله المزني باكر ابن عبدالله المزني طيب برج الوطن. يقول عن باكر باكر ابن عبدالله المزني أحد درواز الكتب الشتة الأمهات كان من افتقارة الأثبات العبائي أهل الورع وقف مرة في عرف عن وقفين وكان يقول لولا انا فيه ما لهم الناس تشبه رغبوا ويعلموا بسبب كده انهم سبب لله يقول لولا انا فيه ما لهم ممكن واحد كده عالم كبير محرير ممكن يقف ويقول عشان انا نبيهم هيغضب لهم صفطه من كلمه دي برغض. نعم بكره بن عبد الله المزني نعم يقول عن أبي رافع قال صليت مع أبي الويد صلاة العتمة فقارق إذا, الشمس إذا السماء شقر فسجد فيه فقلت له ما أبي سجده فبسأله على قول عرصين على علم الفقر قال سجدت بيا خلف أبي صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد حتى القار وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها قال حذبني عمر الله قال حذبنا عيسى بن يونس من عيسى بن يونس لا أيها ابن إسرائيل عيسى بن يونس ابن يونس ابن يشحف سمع صب ابن حسن حال ومعنى عند البيت هذا لا يناسب معي 1 1 1 تمام انا بطلع كده من التحول التحويل لا اختصار كلمه حديث, حديث اختصار لاخر يعني واختصار لكلمه صح ارمي يا اخوان طيب وما يثبت من الامام مسلم رحمه الله قال وحدنا ابو كامل ما اسمه قضين بن حسين قال أحدثنا يزيد بن زريع قالوا أحدثنا عمد بن عبد قال أحدثنا سليم, سليم بن أخضر كلهم عن التيمين بهذا الإسلام غير إنهم لم يقولوا خلف أبي أقاسي صلى الله عليه وسلم قال أحدثنا أحدثنا محمد بن مثنى وابن غشار متى عزل الليلة قال عددنا محمد بن جعبا قال عددنا شعب أمير المبينة الحديد عددنا الضخم على المصار شعبة الخيري أم مصطر على أعضاب نبي ميمون نبي رافعين قال رأيت أبا هريرة يسجد فيه إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها وقال نعم رأيت خليلي يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها قد القى فلا كل شبه النبيه صلى الله عليه وسلم يعني شعبه كلمه اخبروني ان يخاطب اعطاء الناس ميمونه انه الله هو المعطاء قال نعم باب صفه الجلوس في الصلاه وكيف اليد على الفخذين الآن إذا أنت طائم تعرف كيفية القيم إذا أنت راكح كذلك إذا أنت اعتذلت كذلك إذا أنت سجدت على كيفية السجود طيب إذا جلست لأنه سجدتين أو بالتشاهد تعرف الكيفية قال حدثنا محمد بن محمد بن ربعيب قيس قال حدثنا عبوشة المخزوم أنا عبد الواحد وأبن سياد قال حدثنا عزمان بن حكيم قال حدثني عامل ابن عبد الله بن الزباية عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعنا في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فحيه وساقه فسبقنا على أن شرعنا هذه الهيئة وفرش قدمه اليمنى ووضع له اليسرى على ركبته اليسرى شوك اليسرى على ركبته اليسرى وَوَبَعِدَ وَيُمْنَا عَلَى فَخِيْدِهِ يُمْنَا هَا بِلُمْنَا عن إخوان هكذا صوبا وبعدين وفي التشاهد سيقبل هكذا ولا يفعل هكذا لما هكذا على البحث هي أول ما تكون هكذا ثم يقبل يقبل ثلاثة خمسين إما هكذا هكذا وإما هكذا وإما هكذا ثلاث هيئات بوضع 350 رقم عدد عند العرب كانوا العلم يعدون الاحاد والعشرات عن يمين الكف اليمنى والمئات والالف شمال اليسار دولة مستقلة العرب مضمون انهم ما لو لهم مصالحات لهم ما هي طريقتهم نعم ذكر الان نجل علم ان الذين صحيح نعم ونزل يكون أنا ألا على ولا كان هذا الدين يصل هذا المبلغ فالعرب برج الله فيكم هيتاجه الأحال والعشرات والمئات والآلاف كما تجعل عمال السلعاني باليسار وكل رقم عند العرب لقرب والأصار ف53 هكذا هكذا هكذا أو هكذا اوكي فالمهم الشباب فوق الامان الشباب فوق الامام. هكذا الجميع جديد تصير يصير الامتحان سؤال الشباب والشبابه مشوار الامتحان ترى بعض الناس اه هكذا يا محمد هكذا اه طبط الجدول وحله 39 53 او عملت كده هكذا هكذا او عمدتها كما قبر ثلاثا جعلت الإمام تحت السفاق إما هذا الإمام عربنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد من الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخدي وساء وإما أن ينصد الرجل اليسرى هذه وإما أن ينصدها على الله فتكون داخلة من هذه الداخلة لا الا هكذا حين بقي بي وسع ما له الهيئه الداخليه ان اليمين ابتدت من تحت الساق يعني ملزقه الارض اما هذه الهيئه وان هذه وهي انت ايضا تراعي وانت في الجماعه ربما لا تستلك فاذا كنت في جماعه وضمت اذما بجوارك فلا تفعل شايفين الله ناس الى وسع فافترج معناه لو ده اثر افترضت توصل ونصبت ال عفوا اليسرى ونصبنا كده لا حاجه طب واحد مريض ضر و تعبان وميل ما يستطعش يعني الهيئه الاولى اللي هي التوارض لكن في حالات والله الناس الصبحهم تعبان عنده جروح ولا عنده جلب ولا عنده كدمه لو راقب على هذه الهيئه يشك عليه هي إذا كنت واحدة أو إمام تستطيع تفعل افعل. قال حدثنا قال وضع يده اليملة على فقده اليملة وأشار به إصبعه إشارة بدون تحلي كما سبق معنا أن قررنا هذا قال حدثنا أتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا ليلة وليل تسع عن ابن عجلال محمد ابن عجلال ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي سيد والضب له قال حدثنا أبو خالد أحمر أعرفت اسمه سنتم سليمان بن حنيان علي بن عجلال عن عامل بن عبد الله من زبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يدعو وضع يده اليمنى على فخده اليمنى ويده اليسر على فخده اليسرى وأشار بسمعه السبابة وضع إبهامه على أسفائه المصطر ويلقى كفه اليسرى ركبته على البي هذه اليسرى على الربة اليسرى يخطب عليه قال وعدفنا محمد بن رافع وعبد بن حمير الكشي أبو محمد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدفنا عبد الرزاق الصنعان فلا قرن معمر وابن راشد أبو عروه نزيد اليمن ومصري عن الله بن عمر العمز عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على رفته ورفع أصبعه اليمنى الذي تلكها السبابة فدعا بها ولا يحجده هذا الصلاة ويده اليسرى على رقمته اليسرى ضرصتها عليها قال وحدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا حماد ابن سلمة ابو سلمة الامام الشهير الناس كالعابد لو قيل لهم ان القيامة بدا لا يستطيع ان يزداد من الخير الشيئة لانه بغاية من اجتهاد وكانوا يقولون لو رايت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فتهمه على الإسلام فحماد بن سلمة شيخ الاسلام عن ايوب قومه في تميم عن نافع علي بن عمر الله الله كان اذا طالب التشهد وضع يده اليسرى على ركبته ووضع يده اليمنى على ركبته وعقد ثلاثين ثلاثة وخمسين وأشار بالسباب إذا إذا جلس لم يكن نبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس عملها صح ولم يكن يرسد ذيها جدا لها وضع خاص لها وضع خاص وهيئة صلوا كم رأي حكومي وصدق قال عده لا يحيا لا يحيا التميدي اللي سابوري. قال قرأت على مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن وسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحلان بن معاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبد بالحصار في الصلاة فلما انظروا بنهاي فقال أصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع وقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا في الصلاة وضع كفه المنى على فخذه سبحان الله أحسن هيئة لو قيل لك قلت بهيئة أحسن هذه اللقصة قال وقفض أصابعه قلها وأشار مصبعه الذي تلقه ووضع كفه اليسر على فخذه اليسر هيئة وقعدت الخاشع الدليل المتمسك بالله سبحانه وتعالى قال عبدنا نائب علي عمر من ابن ابي عمر عند عمر ابن ابي عمر نزيل نزيل ابن ابي عمر محمد ابن ايه محمد ابن ايه لا محمد ابن ايه نائب عمر ابو عمر هذا بره ورايكم قال حدثنا سفيان وابن عيينا لا شك ولا غير وتلميذه ابن ابي عمر نزيل مكة وعدل عن مسلم ابن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاون قال صليته الى جنب ابن عمر وذكرنا نحو حديث مالك وزادة قال سفيان فكان يحب سعيد فكان يحب سعيد حدثنا بيه عن مسلم ثم حدثنيه المسلم ما شاء الله هذا من باب المزيد في متصر التسليم باب السلام من التحليل. من الصلاة عند فراغها وكيف يجب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عليه الصلاة متاحها الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال حدثنا زويل النهار أبو خيثمة النساء قال حدثنا يعني أبن سعيد القطار عن شعبه وهو ابن الحجاج عن الحكم ومنصور حكم ابن عتيبم ومنصور ابن ايه معتم عن مجاهد مجاهد ابن من مجرد. ابن شفر ابن الحجاج امام المدرسة البكية في تفسير مات وهو ساد جدا هلأذان فضلسل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 أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة All right. عن ابن عباس وكان سكيان يقول إذا جاءك التفسير عن المجاهد فاشدت عليك عن أبي معرض أن كان بحكة مسلم تسليمتين فقال عبد الله لأن علي يعني من أين اكتسبها استفادة قال الحكم بسم الحديثي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله قال وحتزن يا عمل بن حمد ماشاء الله قال حتزن يا عبد سعيد إيمان يروي عن إيمان عن شعبة أمير مريد بن حديث عن الحكم شعبة حكم بمعتيبة فطير كوفا عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال الشعبة رفعه الغرة أخو مرة ربعه مرض أن أليراً أو رجلاً سلم تسليمتين وقال عبد الله أنا عليك قال وحددنا إسحاف بن إبراهيم الحنظري بن راهويا قال أخبرنا أبو عامر العقبي لو عرفهم عبد المريك بن عمر العقبي قال عزدنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامل بن سعد عن قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن يساري حتى أرى بياضة خد ولو كفت ما من تسليمتي الرحبة أجزأت لكن السنة أن يسلم تسليمتين عن يميني وعن يساري باب الذكر بعد الصلاة قال حدثنا زوهير من حرف قال حدثنا شفيان عن عمر من عمر يا مدينة. قال أخبرني إذا أبو معبد ثم أنكره بعده عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وهذا من السنن المهجورة في هذه الأيام كان عبد الله بن عباس صبيا صغير في خارج المدين فقل كنا نعرف انقضاء صلاة النبي عليه وسلم بالتكبير يكبرون جهر فيسمع من الخالق ويكبر أو يعني أول ما يبتلئ الشفس يستغل ثلاثة استغل الله استغل الله ثم يكبر ويجهر بهذا التكبير وليس من السنة الجهر بكل أبطار ختام الصلاة لا ليس من السنة إنما في موضع التكبير كبير. فهو مختلف فيه لكن الله يجعله الزهر يعني مختلف في الزهر بهذا التكبير كان الإمام الشافعي يقول لأن هذا من باب التعليم ماذا من, من باب التعليم لكن لو كان من باب التعليم كان يريده مرة مرتين نس عرب وخلص فكر لكن عند الله نعباس يقول كنا نعلم إنتظايا صلاط نبي عليه السلام بالتكبير ينفع أصواتهم بالتكبير وهو الغالج عصب يهدي هذا حديث متفق عليه قال على حدثنا ابن ابي من ابن ابي عمر دعطر شخصا كبر ثلاثه عندنا بعض هذه الاحاديث التي هيش هي ان من السنه رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة دي. الذكر المرسوط به تكبير يحمل ذاك المطلق على هذا المقيم وليس المرسوط بالجاهل بكل أبكار ختم الصلاة قال عدّغن ابن عمر قال عدّغن سبيان ابن دريينا عن عمر ابن بنار أن أمي معبد مولى عباس أنه سمعه يخبره عن ابن عباس طالما كنا نعلم انقضاء صلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير قال عمرن فذكرت ذلك لأبي معمد فأنكره وممكن هذا يبكر في باب من حدث ونسيح قال وقال لم أحدثك بهذا قال عمرن وقد أخبرنيه قبل ذلك مدامي مقدر عن ثقه وأمين فيعمل بقوله إن ممكن سنحدث وإنس قال حدثنا محمد بن حاد لميمون السمين قال أخبرنا محمد بن مرد قال أخبرنا ابن جريس ما اسمه <متحدث> <متحدث> عبد الملك بن عبد العزيز البطير مك قال وحتى ذن يصحب المنصور الكوسة واللغ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريت قال أخبرنا عمر بن بينار أن أبا معبد المولى عباس ابن عباس أخبروا أن رفع الصوت شو هذا بالحليمة تهنا بالكلمة أن رفع الصوت بالذكر حين انصرقوا الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المقصود رفع الصوت بالتكبير لا رفع الصوت بكل الذكر يعمل هذا المطرق على المطيطة التكبير وكما أقول لكم الإمام الشابعي رحم الله عمله على التعليم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل في هذا ليعلم الناس لكن هذا وارد عليه إرادات منها أن لو كان الأمر بالتعليم لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام مرات قليله فاذا رفع الناس الصحابه يتركه يسد هذه يرفع لكن حديث عبد الله بن يدل على الاستمرار قال ان عبد الله حضر ان الصوت جدكري حين يسلم الناس من المكتوبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه قال قال ابن عباس كنت اعدم إذا انصرطوا بذلك إذا سمعته معناه ابن عباس كان صحابي الصغير يلا مع الصبيعات لأنه لو كان معنا الجماعة العارف من خضاء صلاة النبي عليه الصلاة لو كانت في المسجد مع الناس مع جماعة الصلاة كان يعرف أنهم ينتهون بالتسليم يمينا ويسارة أما التكبير ما ترفع أصواته به فكان يسمعه من خارج المساعد أرى اللقط الليلة إلى هذا الحل على أمل لقابلهم من سنوار القبيل المقبل سبحانك الله وبرحمة الله وبرحمة الله وبرحمة الله وبرحمة الله وبرحمة الله